ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولا ثم أولى لك فأولا أيحسب الإنسان أي يترك سدا ألم يكن طفلا مما يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى